إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم ناسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما إمّن همّر وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء وعلى أمره قد قدير وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر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 كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا فِي ضلال وسعر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 إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحاب نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد نظرهم بقشة نافت ما روا بالنظر ولقد عاودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذاب ونذر ولقد يستون القرآن للذكر فهل من مذكر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 إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح في البصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المستقيم في جنات إن المستقيم في جنات ونهر في مقعد صدق الدميري من مقتدير